قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ له مِنْ ظَهِيرٍ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 وَالَّذِينَ نَدَامَتْ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ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 وقالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا, وقالوا ما هذا إلا إفك مفتراً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 وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَدْرِهِمْ وَمَا بَلَهُ مِعْشَرَ مَا أَتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيدٌ قُلِ انَّ مَا أَعْرُضُكُم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 وَإِنِّهَا تَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إلَيَّ رَبِّ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَائِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُ مِمَّا كَانِ قَرِيبٍ